إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله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 اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا عنا اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ولا عود بك من سخطك والنار اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع فينا ولا بيننا اليوم مريضاً إلا شفيته ولا ضالاً إلا هديته ولا تائباً إلا قبلته ولا شايباً إلا أصلحته ولا طفلاً إلا على التوحيد والتقوى ربيته ولا شيخاً إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا كرباً إلا نفسته ولا مسحورا إلا عنه سحره كشفته ولا وحيدا فريدا إلا ذرية صالحة رزقته. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين لا تدع لنا أختا مسلمة إلا سترتها وهديتها وإلى الحجاب الذي يرضيك عنها أخذت بيدها وعلى ارتدائه وإلى ارتدائه وفقتها اللهم أحدهن بأسوار العفاف يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا يا أرحم الراحمين هذا مقام هذا مقام الخائف منك وهذا مقام الراجي عفوك نحن على بابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤجلون ولثوابك راجون يا أكرم الأكرمين لا تردنا اليوم خائبين وأنت أرحم الراحمين لا نخزى وأنت سيدنا ولن نضل وأنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إلا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إلا كنا ظالمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم احفظنا فيه ولا أمورنا وشيوخنا وحكامنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اشفي عبدك الشيخ خليفة بن زايد شفاء عاجلا لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الله أكبر